إليه يرد ويمت الساعة وما تخرج من سمرات من أكمامها وما كان من أنثى ولا تضع إلا دينه ويوم ينادين ألن شركاء قالوا أذنا كما من من شهيد وضل عنهم ما كانوا يجعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء وَإِنَّمَا الشَّرُّ فَيَأْوُسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَهْوَى وَمَا أَهْوَاهُ نُّسَاعَةً قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَيَجِدُنِّي حَسَنَةً فَسَلَنُنَّ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا لَنُغْفِرَنَّ لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَنِ الْيَمِينِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ يُضِلُّ مَنْ أَنَا ضَلَّ مَن وَفِي شِقَاقٍ دَعْد سنريهن آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد